وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمُ النِّقَاطِيرَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ رَّتَأْخُذُونَهُ وَإِثْمَ وَإِثْمٍ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن فاحشة ومقتا فساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 الرحمن <تصفيق>